عندك صغائر وعندك معاصي وفي الصيف ذهبت إلى الشاطئ ونظرت إلى النساء وفي الليل جالس على الإنترنت وشاهدت ما يغضب الله وأنت إذا جاس مع أصدقائك تغتاب وتكذب وتغش وتنم وأنت إذا اجتمعت بصديقاتك تحدثتي في عرض فلانة وفلانة وأنت إذا سمعت المؤذن نمت ووضعت المخدة على رأسك وأنت إذا سمعت نداء الله انشغلت بأولادك وأطفالك ونسيت الصلاة إذا بجئت بقراب الأرض خطايا بكل هذه الذنوب ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا، لا أتيت ك بقرابها مغفرة، لا مغفرة. ما أعظم جود الله وما أعظم عفو الله. يبنة آدم، يبنة آدم. لو بلغت ذنوبك علان السماء، يعني إلى أصل السماء، إلى أعلى السماء. ثم استغفرتني، غفرت لك. ما كان منك ولا أبالي. لو بلغت ذنوبك علان السماء، إلى أعلى السماء.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 أذن ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب تبت على عبدي عبدي أذن ذنبا علم أن له ربا يغفر الذنب تبت على عبدي قال بعض الصالحين إن نعمة التوبة تستوجب الشكر يعني, يعني هناك نعمة أنك أساسا لم تستمر في المعصية واحد أذنب واحد نظر إلى حرام واحدة وقعت فيما يغضب الله جل وعلا إنسان أكل الربا